يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 أن الله جل وعلا ذكر الناس بتعليمهم القرآن الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان ففي فاتحة تعداد النعم يذكر الله جل وعلا القرآن العظيم الذي هو كلامه حقيقة فما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه العظيم بنفسه فقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع تلام الله ثم أبلغه مأمنا حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن العظيم فالقرآن كلام الله رب العالمين حقيقة وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاملوا مع صفات الله جل وعلا التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخذوها كما وردت فأثبتوا لها معانيها التي تليق بجلال الله جل وعلا فنزه الله جل وعلا عن كل نفس وأثبتوا لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل لأن الله جل وعلا أدرى وأعلم بذاته المقدسة ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به سبحانه من كل خلقه تبارك وتعالى فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفة فينبغي لنا أن نثبت لله ما أكبت لنفسه وإذا أكبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفة فينبغي علينا أن نثبت لله ما أكبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يذيط أن يأتي مماحكم فيقول إن الله جل وعلا ذكر في كتابه العظيم في سبعة موابع استواءه تبارك وتعالى على عرشه الرحمن على العرش استواء والاستواء له معنى لغوي يدركه كل من له بصر بلغة العرب وأما الكيفية فإن الصفة تكون على قدر الذات وذات ربنا جل وعلا ليس كمثل هذا فصفة الاستواء في حق الله تبارك وتعالى ليس كما يخيل لنا وليس كما تتخيل عقولنا وإنما كل ذلك في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنهقى سبحانه وتعالى المثلية عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله ليس كمثله شيء ثم أثبت سبحانه لذاته السمع والبصر مع أنه تبارك وتعالى أثبت للإنسان سمعا وبصرا من نطفة أمشاب نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولكن سمع وبصر للإنسان على قدر ذاته وسمع الله على قدر ذات الله وبصر الله على قدر ذات الله فهو في قوله تبارك وتعالى وفي إطاره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القرآن كلام الله حقيقة وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلبك الشريف الطيب الطاهر ثم أبلغه مأمنة فالله جل وعلا سمى القرآن العظيم كلاما له سبحانه فهو كلام الله القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا بين ربنا جل وعلا أن الجمادات مهما عظمت فتأثروا بالقرآن العظيم فقال الله جل وعلا في كتابه المجيد عندما طلب منه المشركون في مكة أن يأتيهم بآية يأتي بها بهذا القرآن العظيم فقالوا إن الرقعة تضاقت علينا وأحاطت الجبال بوادينا فلو أنك أفسحت لنا في الرقعة شيئا ما فطلبت من هذه الجبال أن تتأخر ولو قليلا حتى يتسع لنا المقام حول الكعبة المشرفة لو أنك أذهبت هذا الجذب عن هذه الأرض المقحلة الجرداء التي لا تنبت زرعا ولا تبض قطرة مما لو أنك أحييت آباءنا في قبورهم حتى نسألهم عما لقوا عندما جاءهم الموت فنعرف أصدقت فيما قد ذئت به أم لا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت أين الجواب أنت تقول فيما تقول مهددا لو أني قمت إليك ثم تسكت فلا تأتي بجواب للو لو أني قمت إليك يعني لفعلت بك الأكاعين وهنا قد حذف الجواب أيضا لوضوح الدلالة عليه ولو أن قرآنا ولو أن كتابا من الكتب العلهية التي أنزلها الله جل وعلا على أنبئائه ورسله صلى الله عليه وسلم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض جناما وأنهارا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى في قبورهم فنطقوا من أجدادهم وتكلموا من خلال أرماسهم وقالوا عما لقوا من العبار والهوان إذا كانوا قد ماتوا مشركين ومن الإكرام والإنعام إذا كانوا قد قضوا مؤمنين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل لله الأمر جميعا يأتي بالآيات كما يشاء وكيف ما يشاء ورغت ما يشاء على مختبع علمه وحكمته وهو العليم الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ذرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أن الله جل وعلا أنزل القرآن فكريفا وتلاوة على جبل في وعورته وقصوته وصلابته وصلابته في حزونته وسموطه وارتفاعه وكبابه لو أنزلنا هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن أنعم الله جل وعلا عليكم يا أمة محمد بأن ثبتكم وأنتم تتلقون القرآن العظيم ثم زاد في الإنعام عليكم فيسره لكم وَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا اصْتَطَاعَتُمْ مِنْهُ حَرْفًا لأن الله جل وعلا بثرنا بالإنعام علينا واصطفائنا فقال الله جل وعلا إن ظالمنا الذي يظلم نفسه هو من المصطفين من المصطفين الأخيار كما أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم فما تقول في أمة ظالمها ممن اصطاه الله جل وعلا يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم ثم أورثنا لكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم ذكره الله رب العالمين أن سبقه بالخيرات ليس ذاتيا من عند نفسه بل هو بإذن الله رب العالمين ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فذكر الله جل وعلا هذه الأصناف ممن اصطتاهم الله رب العالمين وجميعهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أوقفنا الكتاب أي القرآن العظيم الذين اصطفينا من عبادنا أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء الذين افتفاهم الله رب العالمين طاورتهم الكتاب العظيم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله رب العالمين جعل القرآن العظيم تتفاعل معه جميع الموجودات هذا سيد بن القبير رضوال الله عليه في مربده ذات ليلة والمعبد هو المكان الذي يذبس فيه التمر ويجفف فأسيد رضي الله عنه في مربده وفرسه مربوطة بشطن أي بحبل هنالك وعندها ولده يحيا أخذ أسيد يكلو كلام الله جل وعلا وأخذت الفرس تجول أي تتحرك في موضعها ترفع حواسرها وتقفضها فسكت فسكتت ثم قرأ أسيد فجالت الفرس فسكت فسكتت ثم قرأ فجالت الفرس وكان يحيا قريبا منها فخشي أن فطأ يحيا بحاكرها فقام فنظر إلى السماء فرأى كمثل الظلة فيها كأمثال السرد، غير أنها تعرض في السماء حتى ذهبت، فخشي على يحيا فسكت، ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله إني كنت أقرأ القرآن البارحة، قال أقرأ يا ابن حبير، قال ثم إني قرأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأ يبنى حضير قال ثم إني قرأت يا رسول الله قال قرأ يبنى حضير قال يا رسول الله خبت على يحيى أن فطأه الفرس بحافرها ثم إني رأيتك مثل الظلة فيها كأمثال السعود فلما سكتت تواربت وعورج بها إلى السماء فقال تلك الملائكة ولو أنك ظللت في قراءتك وعليها لأصبح الناس يرون الملائكة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل الإنسان ما أكثره ولكن الإنسان وحده الذي يصلد قلبه طوق صلابة الجبال ويصلد فؤاده فوق صلابتها فاللهم لين قلوبنا بذكرك ولذكرك يا رب العالمين عذاب الله إن الله جل وعلا جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج عنه ولا تتعداه بحال أبدا قانون كوني لأنه خرج من ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا مراصر من وقوعه في دنيا الله جل وعلا على قدر اهناء الامة بالقرآن تكون رفعتها ويكون علوهها وعلى قدر اهناء الامة بالقرآن يكون انحطابها وتكون ذلتها يقول عمر رضوان الله عليه في الحديث الذي اخرجه مسلم باسناده عنه قال تمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن العظيم أقواماً ويضع آخرين القرآن العظيم يخدم في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في هذا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سلا وهي رواية لمسلم رحمة الله على فجعلت سنة مؤخرا كما ترى وقدم بالعلم بحمل القرآن العظيم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القواة سواء فأعلمهم بالسنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن يقدم في الدنيا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن المجيد ومفهوم هذا الكلام العظيم أن الذي لا يكرم حامل القرآن المجيد ليس مجلا لله العزيز الحميد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله جل وعلا إكرام بالشيبة المسلم إكرام بالشريبة المسلم وحامل القرآن أي وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه الغالي فيه الذي يأخذ بالعمل به على غير منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجافي عنه الذي يتبع متشابهه وما غرض منه على خلق الله في علم الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله إن من إجلال الله جل وعلا إكراما بالشيبة المسلمة وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكراما بالسلطان المقصط أي الذي يسير بين الناس بالمعدلة بالسوية كما يريد الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن المجيد غير الغال فيه ولا الجافع عنه لأن القرآن يقدم صاحبه في الدنيا ويقدمه في قبره ويقدمه يوم ينشق عنه قبره ويخدمه في الجنة بفضل الله جل وعلا فأما تقديمه في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله وأما تقديمه في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل سهداء أحد في قضورهم لأنهم كانوا كثرة رضوان الله عليهم السبعين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فكان يجعل في القبر الاثنين أحيانا وأحيانا يجعلهما في توب واحد كان يجعل الاثنين من شهداء أحد في التوب الواحد فيقدم أحدهما, أحدهما على الآخر كيف يقدمه يقول جابر رضوان الله عليه فإذا جي باثنين يجعلهما في توب واحد ويتعلهما بعد ذلك في القبر الواحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر حملا لكتاب الله فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره فالقرآن العظيم يقدم صاحبه في قبره بتقديم الله جل وعلا وتقديم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما تقديمه يوم ينشق عنه قبره فحديث بريدة وهو حديث حسن أقرضه الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه عن بريدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يلقى القرآن صاحبه حين ينشق عنه قبره قال الشاحب أي الشاحب ودهه فيقول ألا تعرفني فيقول لا فيقول أنا صاحبك القرآن أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجرني اليوم من وراء تجارته وإنك من وراء كل تجارة فيبقى الملك بيمينه والخلد. بشماله ويكسى فاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقول بأقد ولدكم القرآن انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وتلم في فضيلة حامل القرآن العظيم العامل به لأن القرآن عندما يلقى صاحبه وقد انشق عنه خطره فلا يعرفه صاحبه كالرجل الشاح بالوجه فيقول ألا تعرفني؟ فيقول من أنت نحن في هول وكرم وفي عناء وبلاء وفي خوف وفي مسخطة نحن في رمع وفي هول عظيم فأين أنا منك ولم أرك قبل يقول أنا صاحبك أنا صاحبك القرآن انا الذي اظماتك بالهواجر واسهرت ليلك عمل به لا ينقطع اظماتك بالهواجر صيام واسهرتك بالليل قيامه الذي اظماتك بالهواجر واسهرت ليلك والقانون ان كل تاجر اليوم من وراء تجارته وانت من وراء كل تجاره لان تجارتك تجاره لا, لا تبور ولن تبور قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعطى الملت بيمينه والخلد بيساره ويوضع على رأسه تياد وقاري ويكسى والباه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيكعد بان لما تسينا هذه فيقال بأخذ ولدك من لأنه ما كان من ورائه دفعاً وتجديعاً كان من ورائه ترغيباً وترهيباً كان من ورائه في هذا القرآن المجيد سوقاً وأمامه إماماً من أجل أن يكون حاملاً لأرضى لكلام قط لأنه كلام الله رب العالمين ثم يقال له اقرأ وارتقي في الجنة فما يزال يرتق مع قراءته هزاً كان أو تلاوةً يعني مشرعاً كان أم مبطئاً في التلاوته فهذا إكرامه عندما ينشق عن الخبره وهذا أمانه عند الفزع وطمأنينته عند الرغم وهذا هذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما في الجنة فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن في الجنة يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتلت بأثم تترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ وارتقي واصعب صعوبك وعلو علوك واسمق سموقك في جنة الخلد جنة الرضوان إلى نفر درس أعلى صعودا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ألا يكفي في الجلالة على شرف حمل القرآن العظيم وجلالة حفظه والحافظ الله وفي جلالة حمل الكتاب المجيد وأن تكون من أهله ما قال النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لله اهلي من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله وخاصته اهل القران هم اهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يكفي في على شرف حمل القرآن مجيني وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أهل الله أن الذين هم قد اختص بهم الله جل وعلا واختصوا به والذين هم من القرب على هذه الخصوصية هم حملة القرآن أشراف الأمة الذين أخذوا به لا غالين فيه ولا جاكين عنه ولا نائمين عن تلاوته وترتيله والقيام به ولا غافلين عن العمل به آناء الليل وأطراف النهار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يكفي في فضيلته والحرف على الانضمام إلى هذه كتيبة المباركة أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى أهله وسلم كما أخرى سهل بن سعد رضي الله عنه وأخرج الحديث الشيخان في صحيحهما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءتهم رأة يوما فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا إليها وصعب فيها النظر وصوبه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الخاطب إلى خطيبته إلى مكتوبته نظر النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طعق رأسه وهو بأبي هو وأمي ونفسي أشد حياء من العبراء في خدرها لا يجبه أحدا ولا يوقاه في وجهه بما يسوق قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده عندما يقول لا إله إلا الله ولولا ما قال لشيء لا قط من كرمه وجوده وحلمه وصفحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يقول للمرأة في وجهة لا أريدك لا أريد هذه الهبة وقد رددتها لا يريد أن يجرح إحساسها وهي قد سمت بنفسها إلى هذا المقام الأثنى قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي وهذه الهبة هبة المرأة نفسها لا تكون إلا للنبي فهذه من خصوصياته فلا تأتي مرأة بعض لكائن من كان وعالم من علم ثم تقول وهبت لك نفسي فإن فعلت فهو الزنا والفحش والخلاء نسأل الله السلامة على العافية قالت وهبت لك نفسي نظر مصعب النظر نظر ثم تقطع رأسه فلما طال عليها الأمر جلسا فلما رأى رجل من الحضور رجل من الحضور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها قال يا رسول الله إن لم تكن بك فيها رغبة وإليك فيها حاجة تزوجنيها يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل عندك من شيء؟ يعني هل عندك من نهر من صداق نصدقها إياه ونمهرها به؟ فقال ما عندي من شيء يا رسول الله ولم توقلي إلى أهلك تنظر هل تجد من شيء فذهب الرجل الثمعاد فقال يا رسول الله لم أجد شيء قال اذهب فلتمس ولو خاتراً من حديد فذهب الرجل ثم معاد فقال ولا خاتما من حديد йاء رسول الله لم أجد، ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إداهي وهو ما يستر نصف الجسد الأسفل يقول سهل ولا رداء عليه فإذا ليس على جسده إلا إزاره فقال يا رسول الله هذا إزاري هو لها أو لها نصفه كما هي الرواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يبقى عليك منه شيء وإن لبسته لم يبقى عليها منه شيء فما تصنع بإزارك قال فجلس الرجل فلما طال عليه المجلس قام موليا فأرتل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعال فقال هل معك شيء من القران قال نعم يا رسول الله ما سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا كالنص ما سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسوء عددها أو عدها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفظها عن ظهر قلب فقال نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكها بما معت من القرآن ضوب مسلم رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث أن القرآن يكون صداقا كون القرآن صداقة وكون حاسمـ الحديث صداقة وأورد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يعني كما في روايه لمسلم في صحيحه رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخبر أن هذا الصداق أن يعلنا ما معه من القرآن فيكون هذا الذي يعلمها من القرآن صداقا لها وأعظم به من نهر والحمد لله رب العالمين عباد الله ان أعظم قيمة في هذه الحياة أن تكون حاملا لكتاب الله رب العالمين والبيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخلد والصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن هو صدر خرب كالقبر كالقبر سواء بسواء لأن الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن لا يسكنه النور وإنما فيه من الظلمة بقدر ذلك فعندما تستحكم في القلب الظلمة كما يتحكم الخراب كما يتحكم الهجران بالبيت عندما يهجره أهله فيطيلون الهجرة والهجران عند ابن يعشس فيه العنكبوت في دواياه وتمتع فيه العرام ويتراكم عليه الغبار ويأتي فيه من الخلل والخطأ والخطل ما الله به عليم كذلك الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن ويكفي أنه يقال لك يوم الخيامة وأنت في الدنة إن شاء الله جل وعلا اقرأ وارتقي وركل كما كنت تركل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فمعك آياتان من كتاب الله سبع آيات من كتاب الله فهذه منزلتك والناس يرتقون والناس يعلون والناس يصعدون في مناسل الجنة بفضل الله جل وعلا فاتقوا الله عباد الله وحذاري ثم حذاري من نسيان القرآن العظيم ومن هجره اللهم حملنا كتابك المجيد واجعلنا تاهين له آناء الليل وآفرات النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعده فإن الله جل وعلا جعل القرآن العظيم شفاء وحبظا الله الذي أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جعل القرآن هداية ونورا جعل القرآن نورا وهداية وحبظا وشفاء لما في الصدور وشفاء للأمراض العضوية لو صحت النية بالإخلاص مع الأخذ بالأسباب التي جعلها الله في كونه من غير توكل ولا ثوان وهذا أبو سعيد للخدري كما في الصحيح عندما خرج في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلوا على حي من أحياء العربي فطلبوا منهم أن يركضوهم أن يعطوهم الطعام والشراب والمؤونة فأبوا فنكتوا ثم غيبا النهار رجال فخرجوا في أعمالهم ولبغ كبير الحي وسيدهم وجاءت جارية تسعى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سيد الحي سليم يعني لذير وكان العرب وكان العرب بعبقرية اللغة التي جعلها الله رب العالمين متنزلا لكتابه المجيد يتفائلون بهذه الألفاظ فيجعلون الذيض سليما تفاولا ويجعلون الراحلة الذاهبة قافلة وهي لم ترحل بعد فيقولون قافلة والقافلة الراجعة وهي لم ترحل بعد ويسمون الصحراء المهلكة مفادة على كل جاءت الجارية فقالت هل فيكم من راق فإن سيد الحي سليم فلما كان هؤلاء القوم من البخل حيث قد علم فمنعوا رفدهم ومنعوا عطاياهم ولو بيعا وشراء اشترط أبو سعيد الرضوان الله عليه وكان هو الراق الذي رقى بفضل الله جل وعلا غير أنه أبهم نفسه في الحديث تواضعا رضوان الله عليه فاشترط فجعلوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله هذا رجل لدرته حية أو ضربته عقرب وسر السم في بدمه فجاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفته لنفسه قال فقام رجل لم نكن نعبه له أنه يرقي لا يلتفف إليه أحد ولا يظن أحد أنه يمكن أن يتأتى منه مثل ذلك فقام وكان هو رضوان الله عليه فلما ذهب إلى هذا الرجل الذي يسر السم في بدنه ويدور في جسبه مع الدماء رقاه فقام كأننا نشط من عقال كأنما كان معقولا مربوطا بحبل فصقط عنه عقاله وفك عنه وثاقه فقام مسرعا يتحرك فقام فأنما نشط من عقال فأعطوهم ثلاثين شاة وسقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض والله لا نحدث في هذه الأغنان شيئا حتى نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بما رقيته قال والله يا رسول الله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب العظيم ولكن السرها هنا في الفاتحة المرقي بأم سرغاقي أيضا لأن الطبيب يمكن أن يكون حادقا والدواء لا عيب فيه غير أن يمكن أن لا يكون قابلا ولأن الطبيب يمكن أن لا يكون حاجقا ولأن الدواء يمكن أن لا يكون موافقا فإذا لم تتوفر هذه الشروط لا يتأتى الشفاء بقدر الله جل وعلا لا بد أن يكون المحل قاملا ولا بد أن يكون الطبيب حاجقا ولا بد أن يكون الدواء موافقا وقد توسرت الشروط هاهنا فقام كأنما نشط من عقال يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أنه لم يرق إلا بفاتحة الكتاب قال اقسموا واضربوا لي بسهر صلى الله عليه وعلى وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبي بن كعب أقراء الأمة قال يا أبا المنذر يكنيه قال يا أبا المنذر يكرمه أي آلت من كتاب الله معك أعظمه وقال يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي قال فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبضته في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي بن كعب رضوان الله عليه يا أبي إن الله جل وعلا قد أمرني قد أرسل إلي جبريل أمين الوحي يأمرني بأن أتلو عليك سورة البينة فقال يا رسول الله وسماني يعني أرسل رب العزة بالاسم أبي بن كعب هاتف يقول مكلفا يقول لك ربك جل وعلا تلت أبي بأن يعرض عليه منك من فارث الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصورة الشريفة فجاء جبريل بثني من عند الله فقال وثماني يا رسول الله أم أنت تختارني من عند نفسك وفعلك فعله صلى الله عليه وسلم ولكن فعل الله هو فعله وقدر الله هو قدره وكلام الله هو كلامه قال وثماني يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وسميت يا أبي فزرفت عيناه الدموع رضوان الله عليه عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سورة البقرة عليكم بسورة البقرة فإن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة وإن الشيطان لينفره من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لكم بالحفظ من الكتاب المجيد من قرى قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أنسى لا يضره شيء وأنت تعلم أن النكرة في سياق النكي تفيد العموم كما يقول الوصوليون فها هنا لا يضره شيء اي لا يضره مطلق شيء كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله ان الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب وان القرآن يدفع عنك في خبرك فاذا جاءت من يعذبك في قبر تسلمك الله رب العالمين من كل سوء قام القرآن يدفع عنك يقول لقد أسهرته بالليل فإذا جاءت من الجهات المقابلة بأجل أجل العذاب قام الصيام لكي يدفع عنه فقال الصيام عندئذ لقد أضمأته بالهواجر عباب الله كونوا من حملة القرآن المجيد فإن الأمة تعلو بإخبارها على كتاب الله جل وعلاه وإنها تسفل وتنحف ببعدها عن كتاب الله جل وعلا عباد الله إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنك إذا كنت يوم القيامة في الهول الأكبر والفزع الأعظم جاء القرآن شفيعا لك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عملا به عباد الله سفهما لمعانيه وعملا بمبانيه ومعانيه وأخذا بهذا القرآن المجيد تمت سكا به فإن الله رب العالمين أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن شرف شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد من كل ناطق بهذه اللغة الشريفة لغة القرآن العظيم فقال الله جل وعلا في كتابه المجيد وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لشرق لك ورفع لمقامك يا محمد فوق رفعته ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك عباد الله إن القلوب لا تطمئنه إلا بالقرآن المجيد كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله جل وعلا أخبره أن القلوب لا تطمئنه إلا بذكره جل وعلا وأول ما ينطبق ذكر الله على كلام الله رب العالمين فإذا ما قيل ذكر الله مجردا انصرف ذلك إلى القرآن المجيد مطلقا اللهم متعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين واجعله لنا قائدا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار عباد الله ان أعظم ما تصنعونه لأبنائكم لهذا الجيل الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله الله رب العالمين أحسن حالا من جيلنا ومن الأديال التي مضت في أزمنة الضعف المتقدمة هذا الجيل الذي ينبغي أن يكون جيلا قرآنيا يوحض مصدر التلقي من غير التقمم على خاضورات وقمامات الأمم البالية والأمم الحاضرة من أخذ بتلك الأفكار التي قد عودت وأوج من قال بها وأوجت حيواتهم وصاروا إلى الدرك الهابط والحضيط الأسفل جيل قرآني كما يريد الله رب العالمين فإن جيل التكوين عباد الله الذي يحمل الأمانة ينبغي أن يكون جيلا مبران من كل سوء متخرا من كل شائبة وليس هذا الكلام من عندي وإنما هو فعل رسول الله وخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتلم حضارة الروم كانت قائمة وحضارة الفرس كانت قائمة وحضارة الأحباش كانت قائمة حضارات كانت تعج بها الدنيا في زمن المصطة المختام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصناعات راقيات كانت من أبنيات سامقات وبسط مفروشات وغير ذلك من المعدات كانت حضارة قائمة في تلكم الدولتين وفي غيرهما ومع ذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول بمصدر فلق واحد في إطار واحد هو كتاب الله ومشق قمن وهو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما جاء عمر رضوان الله عليه وفي يده من صحائف الثوراة ما في يده وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قاد غضبا او متحولون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعظم ما اتيتم ابنائكم عباد الله من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله رب العالمين ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أوتي خيرا منه وقد حقر ما عظم الله رب العالمين ومن كان القرآن في جوفه وبين جنبائه فكأن ما قد أدرجت النبوة بين جنبائه إلا أنه لا يوحى إليه عباب الله إن القرآن العظيم هو أعظم قيمة قط لمن كان له حافظا لمن كان له حاملا لمن كان لأدائه مجيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة الذي في الصحيح تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرى يعني ملمع الملائكة الكرام المطحرين المبرورين الأبرار الماهر بالقرآن يعني الذي يجيد تلاوته لا يتعثر في تلاوته ولا يتوقف الماهر بالقرآن مع الشفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وانظر إلى أبقرية اللغة هذا اللبض الذي يدل مبناه على فحوى معناه انظر إلى العسر في نطقه وفي أدائه والذي يقرأ القرآن يتتعث فيه انظر الى مشقته كأنما تحكي حالة التعتعة يتتعتع بها متتعتعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران اجر التلاوة واجر المشقة التي يلاقيها حذاري ثم حذاري ان تكون طويلا عريضا ان تكون صاحب مال ومنصب وجاه طاعنا في السن وليس معك شيء من كتاب الله كما قال الشاعر القديم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل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 أن تكون طاعنا في السن ولا تجيد تلاوة الصور الصغيرة في القرآن عيب كبير أن تكون مفرغا وأن يؤتيك الله رب العالمين الفراء وأن يؤتيك الله رب العالمين الوقت ثم لا تنفق الوقت في أشرف ما ينفق فيه وقت قص وهو كلام الله رب العالمين دراسة وتلاوة وحملا وأداء وعملا ودعوة بفضل الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتون كتاب الله ويتبارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة سحب بهم الملائكة في حلقتهم يضع الملك جناح ويأتي أخوه فيجعل جناحيه فوق جناحيه حتى تبلغ الملائكة الحافين الحافون بالحلقة السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده عباد الله أحرص ما يحرص عليه الناس وأشد ما ينبغي أن يكون عليه حريصين هو كتاب الله جل وعلا ولا يخد عنكم أن يكون الواحد منكم أميا ولا يخد عنكم أن يكون الواحد منكم قد علت به السنون فإن أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا في جملتهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وجاء وصفهم بفضل الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوصف حالهم في زمانه فقال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب يعني في حال زمانه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووسط الله جل وعلا نبيه لأنه النبي الأمي فإذا كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب فهوين عليه فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا القرآن العظيم أخذ من ثم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا من صحائف كتبوها رضوان الله عليه وإذا كنت كبيرا في السن ولو صاعنا فهوين عليه فإن منهم من دخل الإسلام وحقوق السكتين والحسن بن زيادل اللؤلؤي وهو من كبار الأحناف رحمة الله عليه ومن متقدميهم دخل في التفقه وله ثمانون عاما غير أنه لم يبت على فراشه أربعين سنة رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا أجمعين اللهم حملنا القرآن المجيد اللهم حملنا القرآن المجيد اللهم حملنا القرآن المجيد اللهم اجعلنا من التالين لك أناء الليل وأصلاف النهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار اللهم مسكنا القرآن العظيم اللهم مسكنا القرآن العظيم اللهم اجعله لنا في قبورنا شكيعا واجعله لنا على الصراط نورا وإماما واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار اللهم آتنا القرآن العظيم آتنا القران العظيم وافتح لنا فيه فتحا مباركا افتح لنا في القران فتحا مباركا افتح لنا في لا حول ولا قوة إلا لك يا رب العالمين اللهم اتح لنا في القرآن فتحا مباركا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وتعالوا قائدا لنا إلى الجنة ولا تتعالهمAH خلنا إلى النار اللهم اعتنا القرآن العظيم ان علينا بالقرآن المجيد اللهم فحر قلوبنا فحر قلوبنا فحر قلوبنا فحر أرواحنا فحر, فحر ألسنة ظهر جواريحنا فجعلنا اهنا للقران العظيم اجعلنا اهنا للقران العظيم تحملا واداء تحملا واداء تحملا واداء فهما وعملا فهما وعملا فهما وعمل. اللهم خذ بايدينا اليك وأقضل بقلوبنا عليه اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا مباركا رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا مباركا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا المتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الصلاة يقول الحاسب ابن حجر رحمه الله إنه لم يثبت في فضيلة وفضل شهر رجب حديث واحد لا صحيح ولا حسب لم يتبث في فضل شهر رجب حديث واحد لا صحيح ولا حسب والذي يفعله الناس فيما يسمونه بطلعة رجب يعني في أول شهر رجب وفي غرته من ذهاب النساء خاصة إلى المقابل ورخض الأطعمة وغير ذلك هذا كله من عمل الشيطان فرق فيه الشيطان أو ضاد به الشيطان وفرق هذه الأمة وآد كله من البدع يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد وفي لئمقض لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد وتعلم أن الإمام أحمد في مذهبه منع النساء مطلقا من الذهاب إلى المقابر لأنه ثبت عند الحنابلة لغض لعن الله زائرات القبور فاسم الفاعل هنا يصدق على الزيارة ولو كانت واحدة فأي امرأة تزور القبور هكذا أخدم بهذا النص عن الله زائرات القبور ولو زيارة واحدة هي ملعونة بلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وأما الأخذ بلقض لعن الله زوارات القبور على صيغة المبالغة فهو مبني على تكرار الزيارة وأن تكون بيدنا للمرأة تكثر منها غير محتشمة مع التبذل والتهتف ومخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من البكاء والنواح والعويل والكلام الذي فيه أقراض على قدر الله جل وعلا وعلى أمره سبحانه وتعالى فينبغي على أولياء أمور النسوة ألا يدعنهنا يخرجنا إلى القبور لا في طلعة رجف ولا في أول رمضان ولا في العيدين ولا في غير ذلك لأن الذي يحدث هناك بيقين لو كانت الزيارة جائزة الذي يحدث هناك بيقين هو مقالفة لدين الله رب العالمين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصرار وهناك ما يسمى بصلاة الرغائد وهي تكون في ليلة أول جمعة من شهر وجب هذه الصلاة لم تعرفها الأمة إلا بعد المئة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بدعة بيقين لا يعرفها الأصحاب ولا يعرفها التابعون ولا تابعوا التابعين ولا تبع الأتباع رضوان الله عليهم جميعا ولا الأئلة المتقدمون وهذه الصلاة بدعة بيقين والله رب العالمين أغنانا بسنة نبيه بالاتباع عن الابتداع أغنانا بالسنة عن البدعة وأغنانا بالابتداء عن الابتداء وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فتمسكوا عباد الله بدين الله وتمسكوا بسنة رسول الله أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماه أن يهدي الأمة جميعا إلى سواء الصراف وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين ومعلوم أن السؤال في المسجد لا يجوز طلب الحادث في المسجد لا يجوز فلا يدود أن يقف الإنسان في المسجد ثم يسأل الناس الصدق في المسجد لا يدود نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف علينا أجمعين ومن سمحت نفسه بإعطاء شيء ففي إعطائه خارج المسجد صد وبركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.